أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبعوا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمبتدين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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوجيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أَغْوَيْنَا أغويناهم كَمَا غوينا تبرأنا إِلَيْكَ ما كانوا ليانا يعبدون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 فأما من تاب وَعَمِلَ وعمل صالحا فعسى أن يكون من المصلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم القيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون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 وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسجدين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 فقسَّتْنَا بهِ وَبِذَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْمَكَ لَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُودِ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 إلى معاد كن ربي أعلم من جاء بهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أي يلقى إليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين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 الإسلام، أحسب الناس أن يترضوا أن يقولوا آمنا، وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذي لم يُقبلهم فلا الله الذين صدقوا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فإن الله لآت وهو السميع العليم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 وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إلَيَّ مَوْضِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أسطالهم وأسطالا مع ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فانزيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وإبراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 إِلَّا هُوَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ هُمْ رَاشِدُونَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَادَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالوا أَوْ حرقوه فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ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 فآمن له لوق وَقَالَ قال إني مهادر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْقِتَارَ وَأَدَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الْأَزْنِيَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطا إذ قال لقومه إن إنكم لا الْفَاحِشَةَ مَا ما بِهَا مِنْ من أحد من العالمين لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ تأتون الرجال وَتَأْتُونَ السبيل وتأتون في نبيكم كَانَ فما كان جواب قوم قَالُوا أن قالوا اللَّهِ إِنْ الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المسجدين.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 رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم جرعا وقالوا لا تخف ولا تحدن إنا منجوك وأهلك إلى امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد توثنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين ناقاهم سعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارضوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعاذا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم, أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وَطَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَتَكبرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ غَزَبْنَا بِهِ الْأَرْضَ ومنهم من خسدنا به الأرض ومنهم من أغرطنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَذِكْرُ الْأَمْثَالِ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وما إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أتل ما أُوحِيَ إليك من الكتاب وأخي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون